قريش تسلم بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أفاق المجرمون فتحسسوا وجوههم فإذا التراب والغبار والعار يغطيها فكروا وفكروا وقدروا فأخذتهم العزة إلى أقصى مسافات الإثم وبعد التداول وعندما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتجه نحو منا ليدعو الحجيج للإسلام كان أبو لهب وأبو جهل يتناوبان كعادتهما في ممارسة هوايتهما الحقيرة وهي المشي خلفه وتكذيبه ورميه بالحجارة والتراب كان صلى الله عليه وسلم يواصل سيره دون أن يأبه بهما فلأن يهدي الله به رجلا واحدا خير من أن يرضي كل طواغيت الأرض لكن الطواغيت يمرون بحالة نفسية يائسة ها هو ابن مسعود يجلس مع نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي ليالي من المقمرة التي تسمى التشريق فإذا بمجموعة من الطواغيت تحاصر مجلسهما ينصت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطالبون بآية غير الصدق غير القرآن المعجز يطالبون بآية يتسلون برؤيتها بأعينهم رفع صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وطلب منهم أن ينظروا قال ابن مسعود إن شق القمر ونحن مع النبي بمنا فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا لكنهم لم يشهدوا صاحب بعضهم معاندا ساخرا وقال هذا سحر ابن أبي كبشة لكن البعض طلب التريس حتى توثق تهمة السحر ويتم القضاء على مصداقية محمد وذلك بسؤال القادمين من خارج منا من خارج مكة فقالوا انتظروا ما تأتيكم به السفار فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم انطلق الوثنيون يترصدون للمسافرين تطلعوا للقائهم وسؤالهم ولما وصل بعضهم تعلقوا بأزمة مطاياهم وسألوهم عن القمر حين كان مكتملا فقالوا ذاك وأكدوا أنهم رأوا القمر قد شق تحيرت قريش فلا هذا النبي بكذاب ولا بساحر ولا هم بقادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن غل العناد في رؤوسهم صار يستفزهم لقد أفحمكم محمد وأتاكم بآية خارقة فلا حجة لكم ولا حيلة أمامكم سوى جعل المعجزات تسلية ومتعة تشغلونه بها فانطلقوا كالمراهقين ليتقدموا بطلبات صبيانية بالغة السخف ولما وقفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم قالوا له ادع لنا ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا حتى نؤمن بك مهلا هناك طلب آخر مكة ضيقة علينا نريد من الله أن نحي الجبال عنا ليفسح لنا مساحات نقوم بزراعتها لم يقاطعهم صلى الله عليه وسلم وبعد من تهو سألهم وتفعلون قالوا نعم سنؤمن فدعا ربه لكن الاستجابة كانت سؤالا وها هو جبريل عليه السلام يطرحه